ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعان بل هم أضل أولئك هم الغافلون، ولقد أنشأنا لجهنم كثيرا من الجن وكثيرا من الإنس لعلمنا بأنهم سيعملون بعمل أهلهم لهم قلوب لا يدركون بها ما ينفعهم ولا ما يضرهم ولا هذه عن جميع النعم على الإنسان أن يستخدمها فيما ينفعه بين يدي الله ولهم أعين لا يبصرون بها آيات الله في الأنفس آيات الله في نفسك أنت والآفاق ما في هذا الكون نجوم وأرض وسماء وتصريف الرياح والسحاب والأمطار فيعتبرون بها فعلى السال أن ينتبعها أن ينتفع بكل ما يراه ولهم آذان لا يسمعون بها آيات الله فيتدبرون ما فيها فالإنسان يسمع للقرآن ويستمع استماع تدبر واستفاد أولئك المتصفون بهذه الصفات مثل البهائم في فقد العقل بل هم أكثر بعدا في الضلال من البهائم. اولئك هم الغافلون عن الإيمان بالله واليوم الآخر كثيرا ما يأتي تشبيه غير المعتمر بالحيوانات حتى الإنسان لا يعني يغفل كما تغفل الحيوانات ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون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 العذاب المؤلم بما كانوا يعملون، وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وممن خلقنا جماعة يهتدون في أنفسهم بالحق ويدعون إليه غيرهم فيهتدون ويحكمون به بالعدل فلا يجرون. ولكن تجد دائما أهل الخير وأهل الحق فالإنسان يتبع الحق ويتبع طريقة أهل الحق والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلم والذين كذبوا بآياتنا ولم يؤمنوا بها بل جحدوها سنفتح لهم أبواب الرزق لا إكراما لهم بل, بل لاستدراجهم حتى يتمادوا فيما هم عليه من الضلال ثم يصيبهم عذابنا على حين غر قال وأملي لهم إن كيدي متين وأخر عنهم العقوبة حتى يظنوا أنهم غير معاقبين فيستمر على تكذيرهم وكفرهم حتى يضاعف عليهم العذاب إن كيدي قوي فأظهر لهم الإحسان وأريد بهم الخذلان. فهذه نعم إن لم تقربك إلى الله فهي تبعدك عنه أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين اولم يتفكر هؤلاء المكذبون بآيات الله وبرسوله فيعملوا عقولهم ليتضح لهم أن محمدا ليس بمجنون إنما هو رسول من الله بعثه محذرا من عذاب الله تحذيرا بينا ولكن الإنسان لا بد دائما أن يتفكر ولما يقرأ الإنسان الأحاديث النبوية ايضا يتفكر بما فيها من معان عظيمة أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون أولم ينظر هؤلاء نظر اعتبار إلى ملك الله في السماوات والأرض وينظر إلى ما خلق الله فيهما من حيوانات ونباتات وغيرهما وينظر في اجالهم التي عسى أن تكون نهايتها قربت فيتوب قبل فوات الاوان لان هذا كل يوم يهدم من عمرنا يوما فإذا لم يؤمنوا بالقران وما فيه من غير وما فيه من وعد ووعيد فباي كتاب غيره يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهم من يخذله الله عن الهدايه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 لأجل أن يجتهد الناس بالعمل. من فوائد الآيات اولا خلق الله للبشر آلات الإدراك والعلم القلوب والأعين والآذان لتحصيل المنافع ودفع المضار. الدعاء بأسماء الله الحسنى سبب في إجابة الدعاء فيدعى في كل مطلوب بما يناسب ذلك المطلوب اللهم تب علي يا تواب التفكر في عظمة السماوات والأرض والتوصل بهذا التفكر إلى أن الله تعالى هو المستحق للإلوهي دون غيره لأنه المنفرد بالصن سبحانه وتعالى هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته